ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باطع نفسك على آثارهم 116. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 117. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.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 في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أجل الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نبص عليك نبأهم بالحق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 شَطَطُوا هَأَو لَائِقًا مَنِ اتَّخَذَ مِن دُونِهِ آلِهَةً لَو لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا